الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا لمن هي في يديه يديه الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه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 ما كثرات لدايه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هاناك عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تباب لمن نبني ونحن إلى تراب نصير كما خلقنا من تراب من هانت عليه اذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما انت محتاج اليه الا واراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باصطلابي وانك يا زمان لذو ظروفي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 إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي فإما أن أخلد في نعيم وإما خلد في عذابي الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت علي لذا استغنيت عن شيء فدا أحتاج إليه أرى الدنيا أرى الدنيا لمن هي في يديه